وقالوا إن كفرنا بما أرسلتم به وإن لفي شك مما تدعونا إليه مريب قالت رسلهم أَفِرْ اللَّهِ شَكٌ فاطر السماوات والأرض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 وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبولنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا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 فَقَالَ الْضُعَفَاءُ لِلَّذِينَ أَسْتَكْبَرُوا إِنَّكُنَّ لَكُمْ تَبَعَنَ فَهَلْ أَمْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ حَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَى نَالَ اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْزِي عَنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيضٍ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 فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيْهِ إِنِّي كَفَرُتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلِ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 والصلاة ويُنفق مِن ما رزقناهم سِر و على نية من قبل أن يأتي يوم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال اللَّهُ الذي خلَقَ السَّمَاءَ وَالأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ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 إنسان لظل كفار وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلنا كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن حصاني فإنك غفور رحيم رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ وَيْرِذِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةِ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهُوِي إِلَيْهِمْ وَارُزُقُهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ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 مُهطِعين مُقنِعي رؤوسهم لا يرتدُّ إليهم طرفُهم وأفئِدَتُهم هواء وأنذِر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخِّرنا إلى أجلٍ قريبٍ نُجِب دعوتك ونتبِع الرُّسُل أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وشكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعن اللهم اكرههم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبا الله مخلف وعده رسوله إن الله عزيز ذو تقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد القه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 وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابَ